وَإِذْ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ وَيُحِبُّونَ أَيُّهُمَّ أَبْمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا فلا بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّمَا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 ربنا ما خلق هذا باطلا سبحانك سبحانك فقينا عذابا نار ربنا انك من تدخلنا رف قد اخزيتم ربنا انك من تدخلنا رف قد اخزيتم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 كفِر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه ولا تخسنا يوم لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من ذكر أو فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي, وأوذوا في سبيلي وقاتلوا في وقتلوا لو كفرا عنهم لو كفرا عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم ولو دخلنهم جنة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 تعن قليل ثم لاواهم جهنم وبئس ملها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وَلَمِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْعَابِدِينَ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلم